<تصلح> <تصلح> شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم. شبت الرياح الرياح الرياح قوية. شبت الناقة الناقة الناري وضلي. شبت الرياح قوية. شبت الناقة الناقة الناري وضلي. سارت بالعزم فتية. طارت كالصقر أبية. <Lisa> <تصفيق> سارت بالعزم فتية. قارتك الصقر أبية أهلن أهلن قافلة يا قافلة المهنية جبت الرياح الرياح كنا كنا كناي وضية جبت الرياح قوية جبت كنا سارت في العزم فتية قارت كالصقر أبيه كالصقر اهلا اهلا يا قافله المهنيه يا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما دون العلياء لا نقبل يا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل دون العلياء لا نقبل اهلا اهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي يا قافله المهنيه جبت كالنار كالنار كالنار وضيع جبت كالرياح كالرياح كالرياح قوية قوية جبت كالنار كالنار كالنار وضيع سارت بالعزم فتية سارت كالصقر أبيض سارت بالعزم فتية سارت كالصقر أبيض أهلًا أهلًا قافلة يا قافلة المهنية سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى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 تبت كالريح كالريح قوية قوية جهبت كالنار كالنار وضية صارت في العزم الأدية صارت في الصفر أبية أهلا أهلا, أهلاً قاتلتي يا قافلتي المهنية خلوا كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فالله معين قوما خلوا كسلا أو تكسون يوما ودعوا نقذاً أو لوما فاللهم عين قوما فاللهم عين قوما فاللهم عين قوما, فالله قوما أحيوا أمجاد الأمة لما كانت في القمة وأزيلوا هذه الغمة وعلا بعنو الهمة أحيوا أمجاد الأمة أحيو أمجاد الأمة, أحيو أمجاد الأمة أحيو أمجاد تبي تربي ش يبي كبت ك كان كانري واضيا م الكبت كري تري كللي تربي